شبكة مزامير آل داوود تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا مودخون قَالَ إِنَّنِي لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ آمَنُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ أَفَشَرِبْتَ مِنْهُ وَقَدْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَشَرِبْتُ مِمَّثْلِهِ فَطَابَ لِي وَلَكَ وَمَا شِئْتُ سَقَوْا طَعَامًا مُّسْتَقِيمًا ثُمَّ رَأَيْنَا مِنْهُمْ مَن يُنَبِّئُهُمْ ثُمَّ لَقَطِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ چلی ان حي شتمما ولا نقرب هذه الشجاع فتكون امن نقولوني ترسم مثل المشي ومن من لن نكون عن was there no